ذٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُهِينُ كَيْدَ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ இமு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 اللهم الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون يا ايها الذين امنوا استجيبوا للامر بالله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم وعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون